وَمُرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا قَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يأتُونَ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَسَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادقين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 وإثلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتوا فلا تملكون لي من الله شيئا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 ارَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ الشَّاهِدُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ تَفَرَّغُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِلْحَانٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَمُبَشِّرًا الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَحِلُّهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, وأن أعمل صالحا وأرضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني مِنَ المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَأَعْدَ الصِّدْقِ الذي كَانُوا يُعَدُّونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقُمَا أَتْعَبَانِي أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ لا حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خاسرين.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 وَاذْكُرْ إِخْرَاقَ عادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ قَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عظيم قَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمِنَ الْغَيْبِ مَا نَحْنُ بِطَارِقِهِ إِلَّا قَالُوا مَتَىٰ هَٰذَا ۖ قَالُوا إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممترنا بل هو ما استعجلكم به ريح فيها عماب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى ساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما امكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا واذ صارا واكدا وجعلنا لهم فَمَا أُغْنَى عَنْ سَمْعِهِمْ وَلَا أَبْصَارِهِمْ فَمَا أُغْنَى عَنْ سَمْعِهِمْ وَلَا أَبْصَارِهِمْ وَلَا أَفِئِدَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَدْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ قُرَأَ سُرُقْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ يَسْتَنعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سمعنا كتابا جَاءَ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِئُ مُدَاعِيَ اللَّهِ وَآمِرُ بِهِ يُنْذِرُكُمْ بِوَقْعِ لَكُمْ مِنْذِرُ بِكُمْ وَيَجِنْكُمْ مِنْ عَذَابٍ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 لَهِ قَادِرٌ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُرْجَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وربنا قال فذوكوا العذاب مما كنتم تذكرون فاصبر كما صبر أول العزي من الرسل ولا تستعجل لهم مَا يوم لَمْ ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من فهل يهلق إلا القوم الفاسقون